أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار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 وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكر وحق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء فيقول الضعفاء للذين استكبروا إن كنا, كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ قال الذين استكبروا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 قالوا اولم تك تاتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين الا في ضلال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 وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ يُجَادِلُونَ في آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ إِن فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ إِن في صدورهم إِلَّا كبر مَا هُم بِبَالِغِيهِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ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 لا إله إلا هو فأنا تؤفكون كذلك يؤفق الذين كانوا بايات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الارض قرارا والسماء بناء وصورا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 لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبله أجلا مسمى ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويميت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 تُمْتَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ وَدْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى المتكبرين. فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ نك بعض الذين عدّهم أو نتوفّينك فإلينا يرجعون ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك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 ويريكم آياته فأي آيات الله تُنكرن أَفَلَمْ يَسِيرُ فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَأَثَارًا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 وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر, وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه فاستقيموا إليه واستغفروه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 وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السائلين سماء وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ اِتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَ أَتَيْنَا طَائِعِينَ طائعين فقضاهن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 قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإن بما أرسلتم به كافرون فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا وقالوا من أشد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 حسات لنذيقهم لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحب العمى على الهدى فأخذت ام صاعقة العذاب فاخذتهم صاعقه العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين امنوا وكانوا يتقون ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم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 وَهُوَ خَلَقَكُم أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَطِيعُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنَّ ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم فأصبحتم من الخاسرين فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًا لَهُمْ وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ وَقَيَّرْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لهم مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلِ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 تتنزل عليهم الملائكة أن وَلَا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة, وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون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 وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ تَزَّتْ, فإذا أنزلنا عليها الماء تزت وَرَبَتْ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 وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُمُ الرِّيْبُ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَآءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامِ الْعَبِيدِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ سجله السيد حيدر الجوادي في المدينة المنورة يوم الجمعة وهو اليوم السابع عشر من شهر رمضان المبارك سنة ألف وثلاثمائة وإحدى وتسعين هجرية وهو اليوم الخامس من شهر تشرين الثاني سنة ألف وتسعمائة وإحدى وسبعين